لا لن يطول الظلام ديننا لن يظلام نحن جيل هما. نحن فينا عمر لا لا لا, لا. لن يطول الظلام لن ديننا لن نحن جيل الغمام نحن فينا عمر صبح بدا نور ظهر نجم وشمس وقمر ألقى على الدنيا الدرر هذا عمر هذا عمر كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر كي تستفيد من العبر هذا عمر هذا عمر لا أن تدوم الجراح بل سيأتي الصباح نحن أهل الكفاح نحن فينا عمر بل سيأتي الصباح. الصباح نحن أرل الكفاح نحن فينا عمر عم. نظراته برق اللمع كلماته رعد سمع كالموج عالم مرتفع هذا عمر هذا عمر أهدى لنا أحلى السير نزلت توافقه السور واختاره خير البشر هذا عمر هذا عمر هذا عمر لا سوف يسقط قيام لاحظوا جند السماء لاحظوا فينا عمر لا فينا عمر لا لن يضل سوف جند السماء فينا عمر يوم روا اسلامه يوم حكى اقدامه يوم رأى الهامه هذا عمر يوم جنى أحلامه يوم بكى أيامه وانهار من للخبر هذا عمر هذا عمر لن يظل البلاء سوف يسقف فيها نحن جند السماء نحن فينا عمر لا لا, لا لن يظل البلاء سوف يسقف فيها जो दो से ना ना लो